الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابة ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد ففي الصيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب والزاني والنفس بالنفس والتاريخ لدينه المفارق للجماعة هذا قال صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث تعظيم حرمة دم المسلم بغير حق وبيان أن الزماء من المحصن والمتزوج الذي يوف جامع اهله يبيح دمه بالرجم قتلة موحش ومن قتل نصا بغير حق اعتدى على نفس معصومة فقتلها بغير حق حل دمه وفي هذا الحديث بيان عظيم حرمة دم المسلم وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والتارك لدينه هو المرتد ففي مغضي الفض الحديث انه قال زمن بعد احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس دائر حق معصومة اما الزمن فشى في امه وانتشر إلا أفتدها وصار سببا من أنواع العذاب النازل عليها وعذاب الآخرة أشد وأنضى ما ففشدنا في أمة إلا وانتشرت لها أمراض لم تكن معروفة قبله وهذا من عقوبات الدنيا وأما عقاب الآخرة فإنه عقاب لا يتصور لأن المعاقبة في الآخرة بعذاب النار لو تصور متصور أن إنسانا يعلم أنه إذا ارتكب هذا الذنب وضع على رأسه او خدمه او اي موضع من جسده جمرة لا تنطفي جمرة واحدة فكيف بلهد النار كيف بعذابها وعذابها لا يموت الانسان به ليستمر العذاب متجددا الله جل وعلا ما حرم أمرا من الأمور إلا لما فيه تحرينه مصالح العباد في دنياهم وأخراهم وما حرم الله على العباد شيئا تقوم به حياتهم وهم مضطرون له وإنما حرم ما يضرهم ويسبب الفساد في مجتمعاتهم ويجعل غضّ الغاين والاحقاد فيما بينهم، ويسبب لهم أنواع من العذاب في الدنيا مع ما يدخر من عذاب الآخرة. والله جل وعلا قارن الزنا في كتابه الكريم بالشرك بالله جل وعلا. فإنما ذكر الشرك ذكر الزنا وذكر قتل الناس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقصر النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب والمضاعفة هي تكثير العذاب وتنوعه بصنوف متعددة ولا شك أن عذاب آخرة فيه من صنوف الآلام والأثم قهري والملل وأنواع الويل والثمور والموثق من استعد له بالتوبة في الدنيا المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة بإيمان عاصم دمه فلا يحل هذا الدم ما لم يرتكب إحدى هذه الأمور الثلاثة الزلا بعد إحصان والإحصان أن يتزوج زواجا صحيحا أن يتزوج زواجا صحيحا والزواج الصحيح هو أن يتزوج المرأة يريدها زوجة بعقد صحيح بشروطه واركانه وان يحصل بينهما جماع معتبر فاذا زنى اتصف بهذه الصفة قبل الزنا وثبت عليه الزنا حل دمه السيد الزاني والسيد وهو المحصن الذي تزوج زواجا صحيحا وحصن بينه وبين الزوجة الوقاع افتام هو بذلك العمل بالزناء احل دمه وإذا العاقل وجد أن هذه الجرائم التي تضيح الدم المعصوم جرائم خطيرة على الأمة، شرها بال والخطورة، وأذاها عظيم الأضرار على الأمة في حياتها وعلى مرتكبي هذه السيئات في حياتهم وموتهم. الدم المعصوم إنما هو دم مسلم. ولا شك أن الذنمية في بلاد الإسلام معصوم الدم والذمي هو الذي يستظل بظل الدولة الإسلامية المحكمة لكتاب الله وسنة رسوله ويسمى صاحب الذنمه لأن الأمة والدولة كفرت سيانة دمه وأنذمته بدفع الجزية وهذا يوم كان الإسلام محكما في الأمة الإسلامية في سائر أحوالها في دمائها وأموالها وسائر أحوالها في سلمها وحربها مع الصديق والعدو لما كان الإسلام مرجع الأمة الإسلامية في كل أحوالها كانت أمة قائمة على الحق الصائلة دماء من استضل بظلها إلا من انتهك حرمتا سينة دمه بارتكابه ما أشار إليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الزنا وصفه الله بأنه فاحشة والفاحشة هي التي يعظم سوءها وتنكرها الفطر السليمة ويعباها أهل الإنان يستنكرها أهل الشين وكرامة النفس وإنما يقع فيها من غلبت عليه البهينية وضعف ايمانه او ترحل وقد قال الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الايمان ينافي الزنا ولذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وإذا نظر الإنسان إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن وما يتذه من اختلاف وفساد في الذران والأحوال واضطراب في الاقتصاد والسياسة ومظلة المتناهية عرف أن ذلك بسبب أنواع المنكرات وإذا أحب أن وجد أن الزنا يحرس ويدافع عنه وأن أعامة المحرمات يدافع عنها السلطة في غالب بلاد الإسلام ولولا أن الله جل وعلا لا يؤخذ الناس بما يعملون ما ترك على ظهر الأرض من أحد ولكنه جل وعلا يملي ولا يهمل وينفط يده لعل العاصية يتوب ولعل المدبر يقبل ولعل المتغافل ينتبه والله يحب من أناب إليه وعاد كرما منه وإحسانا على عباده جل وعلا الصيوب الزاني هذه الشريعة الإسلامية جاءت بضراد طلا سناب وأحكام بها الدماء والأموال والأعراض والعقول شرع الله فيها سيلا للأعراض والنسل أقوى الزاني الذكر جلد مئة وتغريب عام، السيد الرجم، السارق تقطع يده، شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة، القاذف من يرمي إنسانا بأنه زان يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة. المرتد عن الإسلام يقتل ومما يوحق بالردة ويحدم الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالقرآن الكريم أو سب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو الزعم بأن أحكاما الكفار اهدى من احكام الاسلام كل ذلك يلحق في الردة ويضيح الدم السيب الزاني والنفس بالنفس القاتل اذا قتل انسان انسانا معصوما وهو المسلم او من اصلم دمه يكون ارتكب اسما عظيما وجرما خطيرا لكن لا يقتل المسلم الا بالمسلم فلا يقتل بالكافر ولو تعدى وظلم وقتل كافرا لا يقتل المسلم بالكافر لان الله شرف من امن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتبع دين الحق شرفه على من كفر ولم يبتلع دين الحق فاذا قتل انسان مسررا معصوم الدم كان حقمه ان يقتل قصاصا الا ان تنازل اهل الدم اهل القتيل وقد قال الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أي أن أهل مخيرون إن شاءوا اقتصوا طلبوا قتله وإن شاءوا عفوا عن القتل إما إلى دية وإما عفوا عفوا بدون دية فهم مخيرون بين أمرين قصراف او ترخي على دية او بلدية ورغب النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن القصاف وما عرض عليه امر قاتل الا رغب بالعفو صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه هذا الزمن الذي نعيش فيه وما سبقه من هذا القرن الماضي فسر التفلث من الايمان والتعدي لحدود الله واستبدل الحق بالباطل وتنخر لدين الاسلام وهجره كثير من اهله فمنوا بما منوا به من المحن والاستذنال والتغلب عليهم من أعدائهم ولو أنهم أقاموا هذا الدين واعتصموا بحبل الله جل وعلا وأحلوا ما أحله الله ورسوله وحرموا ما حرمه الله ورسوله ودانوا دين الحق لا سالم من كثير من المحني والفتن والخطوب والحروب، والله جل وعلا في خلقه الشؤون وإذا نظر الإنسان في هذا الزمن، وجد أن الزانية لا يجلد ولا يرجم في عام في بلاد الإسلام. ووجد الشارق لا تقطع يده، ووجد شارب الخمر لا يرجلد، وأما القاتل فيقتل عند قوم، وقد لا يقتل عند آخرين، وإذا أراد المسلمون سعادة الدنيا والآخرة. فلا توجد إلا بالتمسك بهذا الدين والعض عليه بالنواجد والصيانة الحرم واحترام الأحيام وتعظيم شرع الله جل وعلا والصدق بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته قولا وعمل إلا المرتد. في هذا الزمن لا يقتل لا شك أنه متعمد لترك الصلاة والمصر على ذلك حكمه أن يقتل بل إن مستبيح الخمري مكرر شربها إذا لم ينزجر وينكفى بالحدود الجلدية كان حكمه ان يقتل دفعا لشره واصلاحا للامة فهل يجد شارب الخمر فرق فضلا عن ان يقتل في عامة بلاد الاسلام الا ما ندر وما سوى ذلك من انواع المحرمات التي يجاهر بها ويعلن عنها ويستعلنوا باسنابها من التفسخ والفجور والمجون والخلاعه ودوس رداء الحشمه بالتراب وسلاخ كثير من النساء من اداب الاسلام خجل عن ذلك ولا حرج بل يراد ان يغزى بقعة طاهرة في بلاد الإسلام بأنواع من دعايات الرذيلة وإعلان أسباب الإغراء فنسأل الله أن يلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الدم الحرام أمره عظيم ولكن من اغتخب موجبه وبيح بردة عن الإسلام وقد قال سيد الخلق ومرتن وقاتل الناس حتى يشهدوا الله لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتززكاه فإذا فعلوا ذلك عاصموا لذناءهم ومعوالم إلا بحق الإسلام أسأل الله جل وعلا بأسمانه اختفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمر كلها وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهيئ لنا ولي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آمر إلى رشدا وأن يهاجل أمة محمد بالاجتماع والانتصار على أنفسها وعلى أعدائها اللهم يا إلهنا ومولانا قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقلت يا أصدق القائلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نسألك أن تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتوفيق لنا في مستقبل أمرنا أن لا نرتخذ ما حرنت علينا وأن لا نتوانى عن أدائنا أجب أو جبته علينا وأن توفقنا للمسابقة في أنواع القرب والطاعات إنك مجيب الدعاء اللهم أصلح حالنا ومآلنا اللهم علينا اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل أحب الأمور إلينا طاعتك وطاعة رسولك وأبغض الأمر إلينا مغصيتك ومغصية رسولك يا جلال الإكرام سبحانك لا إله إلا عن، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز دينك اللهم أعز دينك وأعلي خلمتك ونصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين آمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى آمين. اللهم اعني شأنهم لهم واخذوا العدوهم لهم فيما اعطيتهم واهدهم سبل السلام آمين. انك مجيب الدعاء اللهم اصلح قادة الامة <تصفيق> اللهم اصلح قادة الأمة من ولاة وعلما ومعلمين. وأصلح سائر أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أفلح شبابها آمين. من بلين وبنات وكهونها من رجال وليسى آمين. واختم لجميعا بالخاتبة الحسن يا بجل الإكرام آمين. اللهم أفلح قادتنا اللهم اجعلهم يا إلهنا وناة صادقين يخافونك ويرجونك ويرفقون بعبادك ويحسن إليهم ويتقونك في كل ما يتعالون به معهم يا إله العالمين وخص يا ربنا ومولانا وليته أمرا في هذه البلاد اللهم خصه بمزيد من التوفيق والتسديد والسداد والرشاد والصلاح والفلاح اللهم أصلحه وأصلح ذريته وإخوانه وأعوانه واجعلهم معه متعوين على البر والتقوى اللهم وفقه لما تحبه ترى اللهم احفظه به أمننا وأمن به سبننا وانشربه العدل على سائع عرضنا واقمع به الشر والفساد في بنادنا جنال اكرام ووفقه يا الهنا للتعاون مع ولاة المسلمين على البر والتقوى ونصرة دينك يا مجيب الدعاء آمين. اللهم اعلي شأن جهاده سبيلك آمين. اللهم اعلي شأن جهاده سبيلك ووفق الدعاة اليك للصدق في الدعوة آمين. وافتح القلوب لهم انك مجيب الدعاء اللهم يا الهنا ومولانا إنه قد عظم الخطب واشتد الأمر وعظم تسلط الأعداء اللهم أرن في أعدائنا عاجل غير العجائب قدرتك اللهم أنزل بهم مأسك الذي لا يرفع آمين. اللهم أنزل بهم والبلاء محا والبتا اللهم أرن في اليهود والنصارى والشيعين والسائر الملاحدة والوثنين آمين. عجائب قدرتك يا رب العالمين واجعل ذلك عبرة المعتبرين وأثناب الصلاح وتقل المسلمين آمين. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوتين لابت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى المزيد